بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى 113. وللآخرة خير لك من دون ولا سوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فأاوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأغني، فأمّ اليتيم فلا تقهر، وأمّ السائل فلا تنهر، وأمّا بنعمة ربك فحدث.